الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هباء ذ ه المنطقة ل الفضيل ل ل ا ا م ا ح وأصحابه م العالمين والصلاة والسلام المرسلين د لله والصلاة آله رب بإخسان على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن وعلى تدعهم إلى يوم الدين. باب غسل ا ل م ر أ ة الدم عن وجه أ ب ي ه ا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أ ن ه س أ ل ه الناس ب أ ي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أ ح د أ ع ل م به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء و ف ا ط م ة تغسل عن وجهه الدم واخذ حصير فاحرق فخشي به جرحه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه باب وسط المراه الدما الدما م ن ص و ب إ اما على المفعوليه واما على الاختصاص دم ابيها على الاختصاص واما على المفعوليه عن وجه أ ب ي ه ا مجرور ة ب ا ل م ج ا و ر ة عن وجه أ ب ي ه ا م ن ا س ب ة ا ل ت ر ج م ة باب غسل ا ل م ر أ ة الدم عن وجه أ ب ي ه ا م ن ا س ب ة ا ل ت ر ج م ة لكتاب الوضوء و ا ل ط ه ا ر ة أ و ر د البخاري رحمه الله تعالى جواز أ ن يوضع ا ل إ ن س ا ن وكذلك هذا جواز إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة عن ا ل إ ن س ا ن باعتبار أ ن الدم نجس على القول بان أ ن ل د م ش و نجس بأن الدم نجس وهنا نقول إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة على ا ل إ ن س ا ن على أ ق س ا م توجد ن ج ا س ة لا يصح ل ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن ي ز ي ل ه ا عن نفسه ك ن ج ا س ة البول و ا ش ن و و ا ل غ ا ئ ر أ م ا ب ق ي ة هذه النجاسات ي ز ي ل ه ا ا ل إ ن س ا ن بنفسه من باب أ و ل ى ويعان عليها و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ا ت قلنا أ ن ه ا لا تحتاج إ ل ى ن ي ة ولذلك حتى ا ل و ا ل د المريض و ا ل و ا ا ل ل د م ر ي ض ة يمكن أ ب ن ا ئ ه م أ ن يزيلوا عنهم ا ل ن ج ا س ة وتجزئ هنا حتى هذه ا ل ن ج ا س ة المغلظه لكن هذا يفترض في ح ا ل ة ا ل ن و في ح ا ل ة العجز اما في غير ح ا ل ة العجز لا يجوز لماذا لا يجوز ل أ ن معه كشف العورات و ق ش ف العورات لا يجوز طيب عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو السهل المدني الذي سكن ا ل م د ي ن ة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الخامس عشر من عمره هذا سهل ويعتبر آ خ ر من مات من ا ل ص ح ا ب ة في ا ل م د ي ن ة نعم لا هو سهل بن سعد ا ل س ع ي د آ خ ر من مات من ا ل ص ح ا ب ة في ا ل م د ي ن ة والدليل على هذا في الحديث فقال ما بقي أ ح د أ ع ل م به مني وقال وهذه ف ا ئ د ة اكتبوها بين ولكن ا ق ع أحد و تحديث ا ل س هذا الحديث لم ا يكن لدينا الماس جميعا قال فما بقي أ ح د أعلم به مني ع ر ف ت م ولذلك توفي سهل بن سعد الساعدي سنه احدى وتسعون للهجره و آ خ ر من مات هو والسائب بن يزيد مات السائب أ ي ض ا يعني مرت عليكم ت ر ج م ة السائب بن يزيد في حديث آه ولما مرت عليكم مرت, مرت ترجمه السائل بن يزيد في حديثي باب استعمال ف ض ل وضوء الناس بعد ا ل م س ه واربعين رجعت س ة وسهل بعد المئه ا ولما حدث بهذا في المدينة كان في آخر أيام سهل بين التحديث وبين ا ل و ا ق ع ثمانون ع ا م ه ذ ا من الفوائد ا ل ع ج ي ب ة إ ذ ن نقول ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ و ر د البخاري الترجمه ل أ ج ل أ ن يقول كما أ ن الشخص يمكن أ ن ي و ض ع فكذلك يمكن أ ن تزال عنه ا ل ن ج ا س ة وقلنا التفصيل في هذه ا ل م س أ ل ة ازاله ا ل ن ج ا س ة عنه إ ذ ا كان من ما في الظاهر يمكن أ ن تزال و أ م ا إ ذ ا كان من ا ل م غ ل ظ ة التي تقتضي كشف العورات ف إ ن هذا لا يزيدها ا ل إ ن س ا ن إ ل ا بنفسه ولا يجوز إ ل ا في ح ا ل ة العجز والاضطراب الفائدة الفائدة الثانية للحديث فيه ما أ ص ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل أ ذ ى وصبره واحتماله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سبيل هذا الدين ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام احتمل وهذا فيه أ ن ه جرح و ج ا ء بترسي ا ل ت ر س معروف ما ي س ت ط ر به في القتال وقد يكون إ ن ا ء أ ي ض ا من حديد فيه ماء و ف ا ط م ة تغسل عن وجهه و أ خ ذ حصير ف أ ح ر ق هذا و أ خ حصير ه ذ كله يدل على صبره واحتماله وما تعرض له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل أ ذ ى في سبيل دعوته ورسالته ويؤخذ من الحديث جواز م ب ا ش ر ة المراه لجسد محارمها و ف ا ط م ة تغسل شنو وهذا و ف يدل على أ ن هنالك لمس يعني وهذا فيه جواز م ب ا ش ر ة ا ل م ر أ ة لمحارمها وفيه قول سهل ما بقي أ ح د أ ع ل م به مني تاكيد السماع وتوثيق الروايه ة ب ذ الذي ا الكلام قيل وقلنا من الفوائد آ خ ر ه ا أ ن سهلا آ خ ر من مات من أ ص ح ا ب نبينا محمد في ا ل م د ي ن ة وقلنا كان هذا س ن ة احدى وتسعين ل ل ه ج ر ة بدليل قوله ما بقي أ ح د أ ع ل م به مني طيب ا ق ر أ الحديث الذي بعده باب السواك عن أبي السواك الله قال موسى عن عنه أنه رضي أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أ و ع اوع والسواك في فيه ك أ ن ه يتهوى وعن ح ذ ي ف ة رضي الله عنه أ ن ه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام من الليل يشوص فاه أ و ل ا ً للسواك أ ح ك ا م وليس أ م ر السواك أ م ر ا ً عاديا باب السواك استحبابه ب ا ب ا ل س و ا ا ك ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى استحباب ه شنو؟ السواك س ت ح ب ب ا ا ل أ ن هذا من سنته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يستن بسواك بيده قال ابن القيم و ا ل أ و ل ى في السواك السواك باليد اليسرى ل أ ن ه من إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة و إ ن م ا اليمين من باب شنو مر علينا كلما كان من باب التكريم والتزيين فالبداءه فيه بشنو باليمين فقال ابن القيم رحمه الله بيده بشماله ولكنه لو استاك بيمينه أ ج ز أ ت يقول اع اع م ع ن ا ه أ ن ه كان يدخل السواك في فمه ويسوق لسانه والدليل حديث ع ذ ي ف ة إ ذ ا قام من الليل يشوص فاهو والسواك في فيه في فيه عن فجنو في, في داخلي فمه ك أ ن ه يتا هوع يتا هوع هو يقول أع أع هذا اسم شنو يعني ك أ ن ه ذكر الاصوات وذكر مسماها عرفت ايوه والعرف تعد هذا من البلاغه وربما اغدو الى الحانوت يتبعني شاوم مشل شلول سلسل سول معناها وصف بشعره صوت اللحم ي ت خ ل ب في النار ك ف يكون ا ل و ت اي وكذلك ا ل أ ع ش ى وصف صوت الكلب ونباح الكلب له آآ طيب ف إ ذ ن هذا معنى يتهوع يعني يقول أ ع اع طيب مما يؤخذ من الحديث وناقشه اهل العلم أ ن السواك عند الصلوات السواك عند الصلوات بعضهم يوجبه يراه أ و ج ب والجمهور على أ ن ه على استحبابه في الصلوات وغيرها وعند بعضهم أن ولعلهم ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ه عند الصلوات الاوجب وفيه ح د ي ف اذا قام من الليل يشو صفاه وهذا فيه ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة وهو ا ل ت ه ي ء ل ص ل ا ة الليل ب ت م ا ل ا ل ط ه ا ر ة وتمامها نعم فقد جاء عند الذهب في ت ر ج م ة ع م ر ي بن, بن الاسود السكوني أ ن عمرا كان يقوم الليل وكان قد اشترى حله غاليه و أ ص ح ا ب ه وطلابه ع م ر ي بن الاسود أ س و د ب بن ة عمري ا ل أ س السكوني تابعي قال عنه عمر بن الخطاب شوف عمر يتكلم عن عن شخص عمر عن يتكلم بمجاملة قال عنه من سره أ ن ينظر إ ل ى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه فلينظر إ ل ى هدي عمرو بن اسود التقول كان قد ا ش ت ر ع ح ل ة طلابه ر أ و ا ا ل ح ل ة ولكنه لم يلبس ا ل ح ل ة ا ل ح ل ة يعني شنو البشتي ع ن ي كان إ ذ ا جاء وقت الليل والسحر قام فاغتسل وتطهر ولبس حلته ورجل لحيته وتطيب وقام يصلي ا س ت ر ى لقيام الليل حله و ه ذ ا من بابي ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب شوف ا س ت ر ى حله ويقوم ويتطيب ويترجل ك أ ن ه عنده مواعيد ه ا م ة ولقاء فاعل و ك أ ن ه عنده مشوار في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ف إ ذ ا بالمشوار هو قيام الليل فهذا من باب تعظيم الشعائر الله عز وجل ا ق ر أ الحديث الذي بعده باب د ف عن السواك الأكبر إلى ع ابن عمر رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ر ا ن ي أ ت س و ك بسواك فجاءني رجلان أ ح د ه م ا أ ك ب ر من ا ل آ خ ر فناولت السواك ا ل أ ص غ ر منهما فقيل لي ك ب ر فدفعته إ ل ى ا ل أ ك ب ر منهما طيب دفع السواك إ ل ى ا ل أ ك ب ر أ ر ا د ب ا ل ت ر ج م ة إ ر س ا ء الادب أ أ د ب ر ه ذ ا ا ل ع ن وان باب دفع إلى الأكبر إرساء الأدب السواك إرساء دفع إلى وإن من إ ج ل ا ل الله إ ك ر ا م ذي ا ل ش ي ب ة المسلم وعن ابن عمر مر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ر ا ن ي وهذا يحتمل ا ل ر ؤ ي ة ويحتمل ا ل ي ق ظ ة فيمكن أ ن يكون في يقظته عمل التلام هذا الكلام وجاءه جبريل وقال له بالوحي يعني و إ م ا أ ن يكون هذا قد اري فيه في المنام كله محتمل طيب ثالثا م اول قلنا أ ا أول ف ا ئ د ة دفع السواك إ ل ى ا ل أ ك ب ر إ ر س ا ء ا ل أ د ب أ ر ا ن ي أ ت س و ق يحتمل ا ل ر ؤ ي ة و ا ل ن و و ل ي ق ض ى ثالثا فجاءني رجلان أ ح د ه م ا أ ك ب ر من ا ل آ خ ر و التكبير أ ي تقديم ا ل أ ك ب ر في السن في السواك ويلحق به الطعام والشراب والركوب في تقديمه في الركوب وكل ما من ش أ ن ه الاكرام إ ك ر م و ل ل م من ا ا شأنه شنو؟ إ ك بل عند البخاري في ا ل أ د ب المفرد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن من بر الولد والده الا يناديه باسمه و أ ن ل ا يمشي أ م ا م ه و أ ن ل ا يجلس قبله يعني أ ن ت م أ ب و واقفين على حالكم على, طول. على طولكم على ل ط و واقفين لا تجلس قبل أ ن يجلسوا ولا والدتك أ ح ي ا ن ا تجد الشخص يكون جالس و ا ل أ ب واقف وهو يتكلم معه يرد عليه هذا يسوي أدب الادب ق ا تجلس قبله معناه إذا كان واقف ماذا تعمل تظن واقفاً. ولا تمشي أمامه كان إذا كنت في طريق أو يعني تمشون لا تمشي أمام ب ط ي ف إ ذ ا قلنا يستفاد من الحديث تقديم السن في السواك والطعام ويلحق بذلك الطعام والشراب والركوب وما من وكل ما من ش أ ن ه ا ن و ا ل إ ك ر ا م والتكريم طيب فناولت السواك ا ل أ ص غ ر منه فقيل ليكبر فدفعته إلى الأكبر. دفعته الى أ ك ب ر دفعته إ ل ا ل أ ك ب ر فيه م س أ ل ه عجيب ناتبه جواز استعمال سواك الغير جواز استعمال سواك الغير أ ن ا م ث ل القران كان في يد ي سواك أ ت س و ق به أ و أ راني أ ت س و ق بسواك أ ع ط ا ه ا ل ك ب ي ر ماذا سوف يفعل به الكبير إ ذ ا يجوز استعمال السواك ا ل م س ت ع م ل ولا ما、يجز. يجوز يجوز لكن الطبعه قبسله ينفر. قد ينفر به قد ينفر منه لكن هل يدخل في هذا فرش الاسنان ام أ ن ه ا خاص بال... بال... بالاراك فقط、ينفر. والله يا أ خ ي لا أ ر ى تخصيص سواك ء ولا ما س و ا ء يدخل في ذلك والمنع يحتاج إ ل ى دليل ا ل ج و ا ز لا يعني الاستحباب فقط هذا يجوز لكن لا يعني ي س ت ح ب أ ن تستعمله و ن ق ط ة م ه م ة جدا هو ليس بمكروه و لكن بعض الفقهاء استحب غسله أ و غسله غسله ا ن م السواك و في سنن أ ب ي د ا و د أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ع ط ا ه ا النبي صلى الله عليه و سلم سواكه من أ ج ل أ ن تغسله فقبل أ ن ت غ س ل ه استاكت به وذلك من فطنتها طلبا لريقه وبركته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم غسلته وناولته إ ي ا ه فاستاك به ثانيه فنقول أ ن امثال كان يستاك و ع ط ا ه دل على جواز هذا、معا. ولكن الطبع قد شنو قد ينفر من هذا و ي أ ب ا ه ف إ ذ ا أ ب ا ه طبعك لا تستعمله فليس هذا من ا ل س ن ة لكن بيانه بيان الجواز فانه لو فعل لا يكون أ ت ى مكروه ا أ ب د ا ل أ ن المكروه والحرام أ ح ك ا م س ر ع ي ه تحتاج إ ل ى شنو إلى أ د ل ة و آ خ ر م س أ ل ة عدم استعمال السواك الواحد دون غسله بين ا ل أ ز و ا ج أ و ق ع في النفس و أ ب ل غ في ا ل ت أ ل ي ف استعمال ا ل أ ز و ا ج سوى كبعضهم البعض أ و ق ع في النفس و أ ب ل غ في التاليف ل أ ن ع ا ئ ش ة أ خ ذ ت و ا س ت ا ك ت وهذا فيه دلاله من ا ل م ر أ أ ة ن ه انها لا أ لا تنفر ولها ت ت س أ أ ن ف ه عن ريق أ و فم زوجها فلذلك فعلت ل ل ذ ك ف عائشه ايضا هذا من هذا الباب طيب ا ق ر أ الحديث الذي بعده طيب باب فضل من بات على الوضوء وعن البراء ا بن عازب رضي الله عنه أ ن ه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ي ت مضجعك فتوضا وضوءك ل ل ص ل ا ة ثم اضطجع على شقك ا ل أ ي م ن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 فردت تها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آ م ن ت بكتابك الذي أ ن ز ل ت قلت و ر س و ل ك قال لا ونبيك الذي أ ر س ل ت هذا الحديث عظيم ا ل ف ا ئ د ة كثير الفوائد و ا ل ف ق ر ب ا ب من بات باب فضل من بات على الوضوء ومن اين جاء الفضل من قوله فان مت من ليلتك فانت على, على الفطره فدل على ان على الفضل يعني جاء الفضل من و ي ن من هذا باب فضل من بات على الوضوء ثانيا هذا عند النوم بقرينتين بات و أ ت ي ت مضجعك وأتيت شنو؟ مضجعك ثالثا يستفاد من الحديث وهذه ف ا ئ د ة ي ع ن ي ع ج ي ب ة وهي قول الجمهور من الشافعيه والمالكيه و ا ل ح ن ا ب ل ة أن أن من كان متوضئا ومحافظا على و ض و ئ ه بعد العشاء و أ ر ا د أ ن يرقد يتوضا استحبابا حتى لمن ك استحباب ن متوضئا ا تجديد الوضوء لمن أ ر ا د النوم ولو كان متوضئا عرفت؟ أ خ ذ هذا من العموم إ ذ ا أ ت ي ت مضجعك فتوضا و ض و ئ ك للصلاه ة لم يحدث ذ إذا ا كان الوضوء اذا س ا ن على وضوء او على غير, شنو؟ على غير وضوء وهذا فيه ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة وكذلك فيه أ ن المؤمن مفتقر إ ل ى ربه ي ل ج أ إ ل ى مولاه حتى عند نومه وراحته وفيه أ ن المؤمن ي ل ج أ إ ل ى ربه ويعتمد على مولاه ولا ينسى ذكره حتى عند, حتى عند نومه وراحته وفي الحديث من الفوائد اجدار الله عز وجل اللهم اسلمت وجهي اليك وذلك الاسلام الكلي بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن وفوضت امري اليك ح ق ي ق ة وليس قولا يعني فقط و ا ل ج أ ت ظهري والظهر هنا هل يراد به الظهر ا ل ح س ي أ م عموم الامر ومعظم ا ل ش أ ن ل أ ن الظهر تطلق على المعاونه عموما يقال قبيله فلاشنو الظهر و م ن ذ ل ك قولهم ظهيره وكان بعضهم لبعض ظهيره ظهيرنا أ ن الظهر محقوق ولذلك ظاهر بعض ه م بعض بعضا أ ي نصر بعضهم بعضا ر غ ب ة و ر ه ب ة إ ل ي ك وذلك أ ن المؤمن يحتاج إ ل ى مقام الترغيب و ا ل ت ر غ ي ب لا م ل ج أ من اللجوء ولا م ن ج أ من ا ل ن ج ا ة منك إ ل ا إ ل ي ك يعني لا تنجو من الله ولا تستطيع أ ن ت ل ج أ إ ل ا إ ل ى الله اللهم آ م ن ت بكتابك الذي أ ن ز ل ت ونبيك ا ل ق ر آ و ن الذي أ ر س ل ت وفي هذا دليل و ف الفرق ئ د ة مهمة ا بين النبي والرسول أنه بين بين النبي ذلك وبين فرق وبين والدليل ب وبين ي ن شنو ر س و و ل ل ا هذا, هذا الشق, الشق نبيك الذي أ ر س ل ت ه ولما قالها رددها الرجل و ه م وقال ورسولك الذي أ ر س ل ت ه قال لا ونبيك الذي أ ر س ل ت ه فدل على ذلك فرق بين, شنو؟ بين الرسول وبين النبي ما هو الفرق بين الرسول وبين النبي كل نبي رسول وليس كل رسول نبي كيف يعني الرسول محدد كلاهما اوحي إ ل ي ه ولكن أ ح د ه م ا أ م ر بالتبليغ والثاني لم يؤمر بالتبليغ、طيب. الفرق بين النبي وبين الرسول كلاهما أ م ر بالتبليغ يا أ ي ه ا النبي إ ن أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا ولا بد ا ل أ ن ب ي ا ء يبلغوا عرفت العلماء ورثه ا ل أ ن ب ي ا ء لكن الفرق أ ن النبي ي أ ت ي ب ش ر ي ع ة يبلغها ولكنها ش ر ي ع ة من قبله لا ينسخ ا ل ش ر ي ع ة التي قبله ولذلك ي أ ت ي نبيا ولذلك يقال ما يقال رسل بني إ س ر ا ئ ل ي اسرائيل أنبياء إ لأن دعوتهم واحدة فيقتل أ ت ي ي هذا هذا ويموت هذا أ و كذا ي ق ت ل و ي أ ت ي بشنو ي أ ت ي ويقر ما كان سابقا عليه يبلغه أ م ا الرسول ف إ ن ه ي أ ت ي ب ر س ا ل ة ن ا س خ ة لشرائع من قبله وقد جمع الله لنبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين ا ل ر س ا ل ة وبين ا ل ن ب و ة ف ا ل ن ب و ة أ ق ر ا ل أ ن ب ي ا ء في أ ص و ل ا ل د ي ا ن ة وفي أ س ا س ا ل م ل ة والتوحيد جاء مثبتا لما جاءوا به ع ر ف ت وهو الرسول ل أ ن ه أ ي ض ا نسخ ما جاء به ا ل أ ن ب ي ا ء في التفاصيل والشرائع ع ر ف ت ولذلك هو ش ن و نبي و ش ن و والرسول طيب نعم شنو م اجنب ي ح م ع ن التصحيح ه في تفريق ا دل على ما ه ك تفريق عرفته و أ ر ا د ان يجمع له ما آ ت ا ه الله عز و جل من فضل ا ل ن ب و ة فيها تثبيت ل أ ص و ل شرائع ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل م ل ة إ ن أ و ح ي ن ا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م والنبيين وكذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك وما وصينا به إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى أ ن أ ق ي م و ا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا ثبت نرسل في ه شرائع من قبله فصار بذلك اشنو نبيا ولكنه خ ا ل ف ا ل أ ن ب ي ا ء ونسخهم في كثير من الشرائع وحلت ه الغنائم و أ ت ى بشرائع م خ ت ل ف ة ولذلك لكل, لكل جعلنا منكم ش ر ع ة ومنهاجع فصار بذلك اشنو رسولا إ ذ في فرق في فرق في فرق فيه ولا ولا ما ما ايوه、لا. قال له ما هو الرجل الرسول علمه في ا ل أ و ل ونبيك الذي أ ر س ل ت ه بهذا جمع بين النبوه ا ل ر س ا ل ة الرجل لما قيل وهم فنسي أ و ترك نبيك قال ورسولك الذي أ ر س ل ت ه رسولك الذي أ ر س ل ت ه أكثر واحد هو الرسول هو يريد أ ي ض ا ش ر و نبيك ل ا ي ك صححه ع ر ف ت ه وسوف نجيب بعد قليل أ ي ض ا على هذه ا ل ج ز ئ ي ة قال اجعلهن آ خ ر ما تتكلم به ولذلك قيل ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث ل أ ن ه آ خ ر وضوء للمستيقظ المكلف آ خ ر شنو وضوء ولذلك جعل الحديث في آ خ ر الباب يعني البخاري رحمه الله تعالى ختم كتاب الوضوء بالحديث ل أ ن ه آ خ ر وضوء للمكلف في ا ل ي ق ظ ة بدليل قوله وجعلهن آ خ ر ما تتكلم به فلما كان هذا آ خ ر وضوء للمكلف جعله آ خ ر الكتاب يعني كان ا ل إ ن س ا ن ي ت و ض في ا ل ص ل و ا ت يتوضا لما يجي نوم ما ذكر شي بعده ل أ ن ه بعد ذلك النوم خلاص ما في شيء فكما أ ن ه آ خ ر آخر ما يفعله من المكلف من وضوء فلذلك جعله في آخر ك ت اخر ب شنو في آ كتاب وضوءه ب ا ل ن س ب ة للمكلف قال الرجل فرددتها على النبي رد الكلام عليه فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك وهنا ياتي السؤال لماذا صححه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا ونبيك حتى يجمع عم بين النبوة إذا كان النبي والسجل إذا هي النبي قد يكون فيها عموم لكن ا ل إ ج ا ب ة على هذا السؤال من وجهي من ا ل و الأول إ م ا ل أ ن ا ل أ ذ ك ا ر ت و ق ي ي ف ة إ م ا ل أ ن ا ل أ ذ ك ا ر توقيفيه علمت ذكر ما تحرك في الذكر تقول الذكر كما هو إ م اما لأن الأذكار توقيفية و إ ل أ ن ه إ ذ ا قال ورسولك الذي أ ر س ل ت ه لا تعم ا ل ن ب و ة فلا بد من ذكر ا ل ن ب و ة كما أ س ل ف ن ا طيب تم ولا في شي ء ثاني في شي ء ثاني ها تم بحمد الله تعالى شرح كتاب الوضوء من صحيح ا ل إ م ا م البخاري وعندنا يا إ د ا ر ة ا ل د و ر ة ربع س ا ع ة صح طيب نعم يسعى منكم طيب ا س م ع و ا لي أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في آ خ ر هذه ا ل د و ر ة أ ن أ ق د م لطلاب العلم من الحضور ومن المستمعين والمتابعين معنا حتى عبر ا ل ش ب ك ة أ ن أ ق د م لهم ولنفسي ن ص ي ح ة ل أ ن تعلم العلم النافع و ل س ي م ا الخارج من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة له تبعاثه و له ما بعده ثم ماذا بعد اقول ايها ا ل ا ح ب ة في هذه الايام الفائته ا ل م ع د و د ة لازمتم هذا المسجد و حضرتم دروس ن ا ف ع ة في ا ل ع ق ي د ة و في الفقه وبعض الشرح لبعض ا ل أ ح ا د ي ث وحقيقه ة ي اول الأحبة أ شيء أ و د أ ن أ ق و ل ه أ ن من يطلب العلم ومن يحرص عليه أ و ل ما يحتاجه أ ن يتخلق ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و أ ن يكون على مقام العلم وعلى قدره و أ ف ض ل ما يتحلى به طالب العلم إ خ ل ا ص ه م م ي ة في طلب العلم فقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في سنن أ ب ي داوود من تعلم العلم ليماري به السفهاء أ و ليجادل به العلماء أ و ليحيز به المجالس فالنار النار وأول من تسعر به من النار ثلاثة كما في حديث صفين الأصبحي الذي الأمبسلم من من كما من تسعر عن عن تسعر به رواه نار ولكنه ما كان خالصا لوجه الله ولذلك يقول الدار ق ص ن ي رحمه الله طلبنا العلم لغير الله ف أ ب ى أ ن يكون العلم إ ل ا لله هذا العلم الصافي من منابعه ا ل ص ا ف ي ة ومصادره ا ل ص ح ي ح ة لا يصلح أ ن يكون إ ل ا لله ولو أ ن ك حاولت أ ن تجعل العلم لغير الله سلما لمصالحك أ و غيرها ف إ ن هذا ت ل ط ي خ لهذا العلم بل هو ت ل ط ي خ لنفسك عبد العزيز الجرجاني رحمه الله كان يعلم وكان لا يلتقي تجار ولا يذهب إ ل ي ه م ولا يجالس أ م ر ا ء ولا يدخل عليهم حتى قالوا ان فيه أ ن ف ه فقال أ ب ي ا ت من الشعر ولعل آ خ ر ه ا لدى الناس م ح س و م يقولون فيك انقباض وقد ر أ و ا رجلا عن موقف الذل أ ح ج م ه اني أ ر ى الناس من قدانهم خان عندهم ومن أ ك ر م ت ه ع ز ة النفس أ ك ر م ولم أ ق ض حق العلم إ ن كان كلما ب د أ طمع سيرته لي سلم ا أ ش ق ى به غرسا و أ ج م ي ه ذ ل ة إ ذ ا فاتباع الجهل قد كان أ ح ز م ه و إ ن قيل هذا منهل قلت قد أ ر ى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولو أ ن أ ه ل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكنهم هانوا فهان فدنسوا محياه ب ا ل أ ط م ا ع حتى تجهم طالب العلم ينبغي أ ن يكون على قدر من الاتزان في نيته وفي مقاصده و أ ج ل ما يتصف به طالب علم العبادات ا ل ق ل ب ي ة والتعلق بالله عز وجل أ ن يعلم العلم و أ ن يظهر أ ث ر العلم على ظاهره تزينا مع خراب الباطن ف إ ن هذا من أ ف ا ت العلم والعلماء كما ذكر ذلك ا ل ز ه ب ي في زغل العلم وذكره ا ل آ ج ر ي في أ خ ل ا ق العلماء وذكره ابن الجوزي في تلبيس إ ب ل ي س أ س و أ شيء أ ن يزين طالب العلم ظ ا ه ر ة وان يظهر للناس مستقيما و أ ن يكون باطنه خربا و أ ن تكون نيته س ي ئ ة و أ ن لا يكون بربه متعلقا عليه أ ن ي ك س ر التعلق بالله العلم ثمرته كما قال ابن القيم في م س ت ا ح دار السعاده العمل به, انتهى الكلام العلم ثمرته العمل به كلام مختصر وكلام مفيد قال ابن الجوزي ولقد يحدث عن أ خ ا العلماء وطلاب العلم قال ل و ق كنت أ خ ت ل ف إ ل ى شيخ عبد الوهاب ا ل أ ن م ا ط ي أ ت ل ق ى منه العلم و أ ت ع ل م والله لقد استفدت من بكائه في أ ث ن ا ء دروسه و ر ق ة قلبه وخشيته ما لم أ س ت ف ي د من علمه وروايته ا قال ابن الجوزي ولقد استفدت من شيخ عبد الوهاب أ ن ه ما كان يغتاب أ ح د ا أ ب د ا ولا يغتاب عنده أ ح د ا ابدا ولقد كان يقول لنا علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا لطلاب العلم أ خ ل ا ق و أ خ ل ا ق طلاب العلم ح ل ي ت ه م وكمالهم وظهور أ ث ر و ث م ر ة العلم عليهم تعلقا بالله وخشيه و إ ن ا ب ه و ا ل أ خ ذ بالعلم و م خ ا ط ب ة النفس به ابتداء وذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة و أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى من مسائل الـ الـ الـ الـ الـ هذه ا ل د و ر ة أ ن تنزلوا العلم في واقعكم و أ ن ت أ خ ذ و ا به ل ن ج ا ة نفوسكم ولي عز دينكم وان أ ن ت خ ل ص ل ي في ة طلب العلم وأن تصححوا ا ل إ ر ا د ة والقصد و أ ن تجردوا ا ل إ خ ل ا ص لله عز وجل وطلاب العلم العلم يزيد ه من الله قربه وأي ما علم تعلمته ولم أ ي ما ع تجد ع ل ولم م ت ت ه أ ن ك قد ج د ت به إ ل ى الله قربه فاتهم هذا العلم في نفسك العلم يقرب إ ل ى الله وما في ذلك شك كان ابن الجوزي يدرس وكان يحضر درس ا ل ع ل ا م ة ا بن الجوزي مئات ا ل آ ل ا ف من الطلاب يمسكون بالقراطيس و ا ل أ ق ل ا م و ا ل د ف ا ت ر قال ومره جلست فوجدت الحفاوه جلس في الكرسي فوجد ي الكرسي ف أ ن الناس قد احتفوا به واهتموا به وقد أ ق ب ل و ا على دروسه قال فقلت في نفسي كيف بك إ ذ ا نجى هؤلاء وهلكت أ ن ت أ خ ذ و ا بعلمك ولم ت أ خ ذ به كيف بك إ ذ ا ن ج ى هؤلاء جميعا وهلكت أ ن ت قال فقلت لنفسي مخاطبا ربي متضرعا إ ل ي ه أ م ا وربي ف إ ن ك لو أ ه ل ك ت ن ي و أ د خ ل ت ن ي النار يوم ا ل ق ي ا م ة فلا تعلم طلابي الذين كانوا يحضرون دروسي ص ي ا ن ة لكرمك لا ل أ ج ل ي حتى لا ي ق و ل عذب من دل عليه أيها الإخوة عرف العلماء ب ق و ة التعلق بالله و إ ل ا فما ف ا ئ د ة العلم أ ا ش ق ى به غرسا و أ ج ن ي ه ذ ل ة إ ذ ن فاتباع الجهل قد كان أ ح ز م ه ما ف ر ق بين الجاهل وبين العالم العالم هو العالم بربه إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء وذكر أ ن الذين اوتوا العلم إ ذ ا ستلى عليهم آ ي ا ت ه يخرون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا ويزيدهم ق ش و ع ا انما هذا من صفات وخصائص أحد العلم أ ذ ك ر من أ ك ث ر التراجم التي يعني تستوقفني كثيرا في تراجم السلف ترجمه ة عبد ا ل ل ابن الحيرين و عبد الله بن ا ل ح ي ر ي ز كان في الشام وكان قد عاصر عبد الله بن عمر أن عبدالله بن عبدالله عمر كان قد تقدم في السن ويعتبر أ ي ض ا من آ خ ر ا ل ص ح ا ب ة ويعتبر عبد الله بن محيريز من اجلاء التابعين له س ي ط و ش ه ر ة و م ك ا ن في قلوب الناس والناس يعرفونه وكان أ ه ل الشام يقولون ل أ ه ل الحجاز إ ن كان عندكم عبد الله بن عمر ف إ ن عندنا عبد الله بن محيريز دخل عبد الله بن المحيريز متجرا ليشتري, متجر ليشتري فصادف في المتجر زبائن كم واحد يريد أ ن يشتري بعضهم عرفه وبعضهم لم يعرفه فسلموا عليه باسم ا ل إ ج ل ا ل و ا ل م ش ي خ ة يا شيخنا الفاضل يا شيخ عبد الله بن م ح ي ر ي ز تنبه الذين في, في المتجر أ ن هذا عبد الله بن حيريز كلهم سمع به لكن القليل هو الذي راه صاحب المزجر بكى قال والله لقد س أ ل ت الله كثيرا أ ن أ ر ى بعيني عبد الله بن محيريز و إ ن ي ل أ د ع و الله له بظاهر الغيب وهو لا يعلم حب فخرج عبد الله بن محيريز من المزجر وقد قدموه و اجلوه عليهم عليه. ى ع ل ف أ ب ى يشتري وخرج فأدركه صاحب المتجر في المسجر ر صاحب ا ل ي ط قال ق يا شيخ خ د له ت لتشتري ت ر و خ ج عبد الله بن محيريز انا ل نشتري باموالنا د ي ن ن إنا نشتري ب أ ولا نشتري بديننا ل أ ن ه باسم العلم و ا ل م ش ي خ ة سوف يكرم وربما أ ع ط ا ه ما يريد مجانا وربما أ ن ق ص ه في السعر وربما أ ن ق ص و ا في الثمن هو لا يريد أ ن ينقص من إ خ ل ا ص ه إ ن ا نشتري ب أ م و ا ل ن ا ولا نشتري بديننا هذا هو ا ل أ ل ي ق لطلاب العلم ثم لا بد لطلاب العلم من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة فيما بينهم ومع الناس التواضع وحسن الخلق وحسن السمت وتقديم الخير والنفع للناس وهضم النفس وكل ما من شانه أ ن يكون من الاخلاق الفاضله ومن الكمالات العاليه طلاب العلم يصون السنتهم ولا يقعون في الناس قال الفضيل بن عياط اعلم من, من, من, من, من, من, من, من, من اصحابنا وشيوخنا من تعد كلماته من الجمعه الى الجمعه على اطراف اصابعيه لقله كلامهم وعول بن عبد الله عول بن عبد الله المحدث يا إ خ و ا ن عول بن عبد الله هو أ خ و عبيد الله بن عبد الله بن عدبه بن مسعود وعبيد الله بن عبد الله هو احد فقهاء المدينه السبعه وجدهم عبد الله بن مسعود عدبه بن مسعود اخو عبد الله بن مسعود وعبيد الله كان معلما لعمر بن عبد العزيز وكان ضريرا أ خ و ه عول بن عبد الله ابن ابن عبى مسعود كان يقول عنه طلابه لقد صحبناه سنين ما ي ولو م و ا ي م السنين ولو شئتم أ ق س م ن ا في أ ي ا م التي صحبناها و ا ل أ و ق ا ت التي جلسنا إ ل ي ه نقسم بالله أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ما كتبت عليه في صحائفه ما يشيره يوم ا ل ق ي ا م ة قال طلابه نقسم بالله أ ن ه في صحائفه ما يوجد شيء ما يشينه عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة هذا فيما صحبوه إ ل الا عند ا ن و م يفارقونه إلا عند النوم هذا ا ل أ ل ي ق بطلاب العلم ثالثا أ خ ذ ت م من العلم مفاتيح و ب د أ طريق العلم وكلنا طلاب ع ل م فعليكم أ ن تجتهدوا في البحث و أ ن تتعلموا العلم ولتعلموا أ ن العلم يحتاج إ ل ى اجتهاد و إ ل ى طلب و خ ا ص ة هذا العلم الشريف الحديث النبوي سبحان السلف الله المسجد ويتآمسون التغرب بن بعد بيت حدثتكم أحمد محمد الأحاديث أحمد الله الله صلاة العشاء في الطريق ما ليتكلمون في الأحاديث فكان بيت أحمد في الأول عن من ليتكلمون أقول لو ووكيع وكيع ثم بيت رجع في في في في أ و ص ل وكيع احمد ووقفوا عند الباب وهم وقوف يطرحون ا ل أ ح ا د ي ث ويخرجون ما فيها من الفوائد ويتكلمون وفي هذا م ت ع ج ي ب ه قال أ ح م د بن محمد والله ما انتبهنا إ ل ا وقد خرج الزهرة يعني كوكب الزهره يعني قبيل الفجر يتكلمون بعد العشاء وهم وقوف في ا ل أ ح ا د ي ث وفوائدها أ ا ا ن ي ه و من بعد العشاء وهم وقوف أ م ا م الباب ما قال ا ل م ا م احمد د خ ل ل أ ن ه أصلا ما ظن أ ن ه يدخل ل أ ن ه أ ر ا د أ ن يقدموا ويذهب ولكنهم بداوا النقاش في الحديث ما انتهى بهم إ ل ا وقد قال له خ ر ج ا ل ز ه ر ة أ و خرجت ا ل ز ه ر ة تعرف الزهره, الزهرة؟ نجم يظهر في آ خ ر الليل اسم لامعا فيه لمعان شديد يا إ خ و ا ن العلم يحتاج إ ل ى جلد و ت أ ك د ان ق ا ع د ة طلب العلم من أ ر ا د أ ن يكون طالب علم وعال إ ذ ا لم يعود نفسه السهر لا يتعلم العلم أ ب د ا الإمام المسلم المحدث في كتابه صحيح مسلم في ا ل م ق د م ة المقدمة ش وقال ف الصفحات في الصفحة فزحت ت الأولى اذا الصفحة ل م د م ة ق وقال شيخنا يحيى بن أ ب ي كثير لا يستطاع العلم ب ر ا ح ة الجسد وسبب ا ل ق ص ة أ ن يحيى بن أ ب ي كثير سافر إ ل ى مصر لطلب العلم ومرض الشيخ في يوم الدرس كل يوم الشيخ قالوا اليوم عقبه إ ج ا ز ة من العلم فدخلوا ا ل س و ق واشتروا بعض أ غ ر ا ض ه م اشتروا السمك قال اشتهينا سمكا فاشتريناه ثم ذهبنا به إ ل ى منزلنا وضعناه على ا ل م ن ض ب ة وانكببنا على العلم ن ق ر أ ونتابع ونفسر قال فبقيت السمكه ث ل ا ث ة أ ي ا م لم تؤكل قال ي ح ي ب أ ب ي كثير فلما خشينا فسادها وتعفنها أ ك ل ن ا ه ا نيا ثم قال عبارته الداويه ولا يستطاع العلم براحه الجسد الذي أنا عندي ا في فهمي الذي لا ذ ي ل يدخل المكتبه ولا يمسك الكتاب حتى يؤذن الفجر بعد العشاء هذا لا يكون طالب عندي وهذه المساله الرابعه العلم يحتاج الى حفظ يحتاج إ ل ى حمض هل تعلم أ ن ف ا ط م ة بنت محمد بن إ د ر ي س ا ل س ا ف ع ي بنت ا ل إ م ا م ا ل س ا ف ع ي قالت كان أ ب ي يوقد السراج بعد العشاء فكلما جاءته ف ا ئ د ة كتبها ف إ ذ ا ما ملك خلص ا عن الفوائد طار منه يطفئ السراج ثم ي ر ق ض قالت متى ذكر قام قالت ولقد أ و ق د ت له السراج في ل ي ل ة عشرين م ر ة يوقد السراج و ي ك ت ب ثم يطفى ثم يوقد عشرين مره ف ا ط م ة تقول ابنته اوقدت السراج لابي في, في ليله ة العشرين مرات ي ذات عشرين ن من د ه والله ره والله هذا ا البر بيتبار ما قالت, قالت ا ل مره ذ ا العلم علم الحديث علم من, من, من العلوم التي تحتاج إ ل ى حفظ و أ ن ا أ ب ش ر ك م عندنا في السودان ج م ا ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة اختطت لنفسها منهجا في تعليم ا ل س ن ة و ا ل آ ن أ ت ي ت وسوف أ ر ج ع إ ل ى السودان م ب ا ش ر ة إ ل ى د و ر ة حفظ الصحيحين ولا نحتاج إ ل ى تدريس الطلاب وتحفيظهم ل أ ن ا ل س ن ة ا ل ف ا ئ ت ة حفظ من طلابنا أ ر ب ع ة أ ر ب عشره ة ع طالب الصحيحين البخاري ومسلم كلهما وكلهم طلاب جامعات وليست دراسات ش ر ع ي ة و أ و ل ا ل د و ر ة في ا ل س ن ة ا ل أ خ ي ر ة من ك ل ي ة الطب يحفظ البخاري ومسلم عن ظهر قلبه يحفظ البخاري、ومسلم. البخاري فائدة الأربعة كانوا الآن عندنا سناشا ومسلم كله عشر سنة ا ل آ ن هم يحفظون د و ر مغلقه لحفظ الصحيحين ويا إ خ و, و, و, و ا ن البخاري يقول أ ن ه يحفظ م ئ ت ا الف حديث صحيح و م ئ ة أ ل ف حديث ضعيف راي شنو كان أ ب و بكر ا بن الباغندي أ ب و بكر ا ل ب ا غ ن د ي هذا له ترجمه رفيعه جدا في تذكره الحفاظ ل ل ذ ب ي في تذكرة الحفاظ والله هذا رجل عجيب خلاص هو محمد بن أ ح م د بن محمد الباغندي أبو بكر يقول احفظ و ا ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف حديث فما تحفظون قل و هو الله أحب. في هو الله احد والطرف أ ن ه قدم لصلاه ليصلي فلما كبر قال حدثنا محمد بن سليمان لوين فقال له سبحان الله ف ق ر أ الفاتحه يحفظ ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف حديث قال كما تحفظون قل هو الله احد فلماذا لا تحفظون و ا ل آ ن أ ن ا أ ر ى أ ن إ د ا ر ة ا ل د ع و ة قد قدمت م س ا ب ق ة في حفظ م ئ ة حديث من صحيح البخاري و أ ن ا أ ر ا ه ا بسيطه ب ا ل ن س ب ة للطلاب علم لهم ه م ة ما الذي يمنع من حفظ البخاري كله ب ا ل ت ج ر ي د أ ي و ا الاحبه هذا ما أ ر د ت ووددت أ ن أ ق و ل ه أ خ ت م هذا الكلام ح ق ي ق ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ة من ا ل أ د ب قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ومن ا ل أ د ب قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله يا إ خ و ا ن إ د ا ر ة ا ل د ع و ة ل و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف التي أ ت ا ح ت ا ل ف ر ص ة لطلاب العلم أ ن يتعلموا والتي استقدمت من خارج قطر شيوخ ولعل في قطر علماء ج ل ا ء أ ع ل م و أ ف ض ل منا ولكن أ ر ا د ت التنويع و أ ر ا د ت التحفيز و أ ر ا د ت التشجيع للناس حقيقه يشكرون على هذا و أ ج ر ه م عند الله عز وجل بقدر ما قدموا ل ه ذ ا الامه د وبقدر ي ن م ق د و ا ل ذ ه الأمة والشكر أ ي ض ا لطلاب العلم الذين حضروا يقول ابن المقدسي في مختصر من هاج القاصرين وإذا علم الشيخ فإن الطلاب يرون أن للشيخ عليهم شيخهم كبير قدامة قال وإذا والصواب علم طلابا الطلاب فضلا الطلاب لهم على شيخهم فضل ابن هاج من فإن أن أن مختصر أ ن أ س ل م و ه عقولهم وقلوبهم وجلسوا إ ل ي ه و أ خ ذ و ا منه العلم وان جعلوا أ ن ف س ه م أ ر ض ا لغرس غرسه وزرع زرعه فلذلك الشكر لكم على حضوركم ومتابعتكم للدروس و ح ق ي ق ة أ ي ه ا الاحبه أ و د أ ن أ ع ت ذ ر لو أ ن ه في أ ث ن ا ء الدروس رفعنا أ ص و ا ت ن ا أ و خرجت منا ك ل م ة ليس في محلها فربما أ ن ا لا أ ع ر ف البلد و أ ظ ن أ ن ا ل أ م ر كالسودان يعني اتكلف أ ح ي ا ن ا بشيء من ا ل ا ر ي ح ي ة فاسمحوا لنا لو أ ص ا ب يعني أ ح د الحضور منا شيء يعني لا يعجبه أ و لا يسره وبارك الله فيكم و جزاكم الله خير جاءت بعض ا ل ا س ئ ل ة نحاول أ ن نجيب على بعضها ب س ر ع ة ق د يكون شعر ا ل م ر أ ة مزينا مزيثا اي متهونا فهل يجوز المسح على ا ل ر أ س الذي له زيت أ م أ ن هذا الزيت يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ الأصل في أنه ليس أن يصل الى ش ع ر بالضروري الأصل المسح ليس يصل ل أنه أن في إ الشعر ب ر ة إنما فإن شاء الله يجزئ إذا كان هذا الغسل شاء الله في يجزئ ل ى ش ع المرأة حناء كان فهل حصل رسل عليه يمسح ومسح أو أن صبغة تنبّد شعره قد إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة قد دفعت مبلغا من المال في مقابل تصفيف شعرها ب ص و ر ة م ع ي ن ة لحضور مناسبه ة حالة وعند الوضوء يتغير ذلك التصفيف والتجميل فهل في هذه الحالة أن على المسح الرأس التصفيف ذلك يتغير في ف ل لا الحالة على الشعر من الخلف لا يجوز لا يجوز أبدا حبنا لو تفضلتم الفرق النبي الرسول ألا الفرق أبدا حبنا وضحناه ما وضحناه ما النبي جاء في يجوز يجوز بتوضيح بين وبين طيب هذه أن تنسى من ومن جزء هو وضحنا برسالة و أ و ح ى إ ل ي ه وأمر ب ت ب ل غ م ا أوحي إ ل ي ه غير ي أنه و ح ى إليه م ا كان عليه م ن ق ب ل ه من ا ل أ ن ب ي ا ء يأتي ما ق ر ل ش ر اوحي ئ ع ه م يبلغ ي و ى إ ل ه ل ك ن ي و ح ى إ ل ي ه بأن ب ي ل غير ما أنزل ل إ ه وأما ا ل س و ل ف إ ن ه يوحى إ ل ي ه و ي م ر ب ا ل ب ل ا غ غ ي ر أ ن ه ينسخ شرائع من شنو من قبله و ج من ا ل ن ب ي سلم وجمعة ا ل ن ب ي ا ل فالنبوة أ م ر ا ن ي ب إ ق ر ا ر ه وتبليغه لاصول د ي ا ن ة ا ل أ ن ب ي ا ء وملتهم ا ل و ا ح د ة و ا ل ر س ا ل ة باعتبار أ ن ه نسخ تفاصيل الشرائع بعض النساء يضعن أ و لا يوجد ما يمنع طيب أ ل م تقول فضيلتك الزواج السري م ر ة أ خ ر ى إن أن انه ليس بزواج و أ ن ه ع م ل ي ة تقنين للزنا أ ر ج و ق ر ا ء ة هذه ا ل و ر ق ة يبدو أ ن هذا الموضوع يعني مقلق ا أعرف م بال بالناس يعني موضوع الزواج السري لكن أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ينبغي أ ن أ ق و ل شيء مهم جدا يا إخوان الزواج إ ذ ا كان سرا بولي هذا صحيح سر ب و لقول ي صحيح هذا لماذا؟ ل ابن تيميه ان ق ض ي ة ا ل إ ش ه ا ر و ا ل إ ع م ا ل النسبيه إ ذ ا عرف الاب م ث ل او أ ا ق و ل أ ن الولي عم الا يعرف ب ق ي ة ا ل أ ع م ا ى ا ل أ خ و ا ن يعرف ولا ما يعرف الجيران م ن ط ق ة اللي هم فيه قد يعرف يعني م س أ ل ة س ر ي ة نسبيه لكن ا ل أ خ ط ر والذي أ ر ك ز عليه لا يجوز زواج بغير ولي هذا واضح أبو أخذوا بقوله لو حنيفة حتى, حتى لو الناس بحنيفة الناس قال عند أ ب ي ح ن ي ف ة الزواج إ ذ ا اجتمع فيه عدم الولي و ا ل س ر ي ة قول أ ب ي ح ن ي ف ة كقول س ا ئ ل الفقهاء أ ن ه زنا حتى عند ابي حنيفه إخوان بعض الناس يقول قول ابو ح ن ي ف ة علما أم أنه ل أ ن ه صاب فهو في النصر لو كان علما قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مقدم على قول أ ب ي ح ن ي ف ة ل أ ن الحكم على الزواج بغير ولي بالزنا أ ي امراه يستمتع بغير إ ذ ن وليها فنكاؤها باطل وهي ز ا ن ي ة و لو ذ ل ل ك أ ر د ت أ ن تعرف ق ي م ة هذا النكاح, الذي النكاح اقول ل ذ ي يسمى نكاح أ لك كن عجيب يفترض أ ن رجلا تزوج ا م ر أ ة ب ا لغير أ ه ل ه ا اتفقوا هي و هو و ح ذ ر نفرين أ ي شيء من, من, من ه ذ ا ا ل أ م و ر وتزوج بها وصاروا لا يلتقوا بالنهار وكذا كازواج وتذهب الليل إ ل ى أ ه ل ه ا و أ ه ل ه ا لا يعرفون يظنون أ ن ابنتهم ليست م ت ز و ج ة هذا إ ن أ ر د ن ا أ ن نفرق بينهما لا نفرق بينهما بطلاق ولو ن اقررنا ن انه شنو؟ أنه زواج والدليل على أ ن ه ليس بزواج أ ن ه لا يفرق بينهما بطلاق إ ن م ا ب ت س خ ن وتستمر بحيضه بمعنى إذا اقتنعت تقول جا تتزوج、به. والعقد صحيح لو قلنا أ ن ه ا مازالت م ت ز و ج ة العقد ما له باطل لكن ليست م ت ز و ج ة ل أ ن هذا ه ليس بزواج إ ن م ا يسمى زواج ا س ت ل ا ح ا يقول أ ن ا من ن ظ ر ة إ ل ى واقع بناتنا وفتاتنا دخل البيوت البيوت مقدسه للبنات والفتات التي تجاوزنا سن الزواج وهذه م س ؤ و ل ي ة الرجال يقول المسعود أ ي م ا ق ر ي ة قرية ممكن تكون د و ل ة و م د ي ن ة ممكن تكون م ح ا ف ظ ة أ ي ا م ق ر ي ة كثر فيها الحيض بدون ما إ ح ص ا ن نزل عليها غضب الله ل أ ن ا ل م ر أ ة معناها ظ ل م ة وتتقلب على فراشها تشتاق إ ل ى رجل ولها إ ى زوج وترى ر غ ي تنعم ب اطفال س م الأمومة ولها أ وهي م ح ر و م ة هذا يدل على أ ن المجتمع يسير في الاتجاه الخطا ثم أ ن أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر أ و ا ل آ ب ا ء الجهل أ ح ي ا ن ا والظلم والبغاه أ ح ي ا ن ا ك ث ي ر ة يقومون ل و و ن ي ق بعضل ابنته أ و وليته العضل عضل الولي أ ن يمنعها الزواج الولي بغير المبررات ولكن يا إ خ و ا ن عضل الولي لا يبيح الزواج بغير ولي ولا ف ي م ا قد أ ع ط ى الشارع بدائله ومن هذه البدائل ف إ ن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها واحد او أ ن تنتقل من الولي المعضم إ ل ى الولي الذي أ ق ل الولي بعده يعني لو عندها مثلا أ ر ب ع اعمار وليها عمها الكبير أ ب ي زوجك تذهب وتقنع عمها من ا ل أ ص غ ر إ ذ ا أ ب ى العم تذهب إ ل ى أ ب ن ابناء ئ ه أ العمومه ة أبناء أن العمومة لا يكون بد ن ا ل ي حيث م ن ع ه ا من ممن من الزواج ا ل ترغب أ ك ف أو ا ل أ ك ف ان بحجة أ ه ليس من القبيلة قبيلة من من نظره أقل أو أخرى في شأنا تتزوج ه الأفضل أن ت من رجل من غير قبيلتها وتنعم ب ا ل ا س ت ق ر ر ا ا و ل د ف ء و ا ل ح ن ان والهدوء و يتزوج ع جميعا ر ف الناس ذلك و ن من ج وبهجة ب الذرية الحياة فرحا وتملأ أفضل ي ت أم أن يتزوج بالسر و أ ن تلتمس الدروب ا ل م ع و ج ة والطرائق ا ل م ن ح ر ف ة الاولى أ ف ض ل ي ت ا أ و ل طبعا لا شك يا اخي وهذا ليس بحجه إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م إ ذ ا أ ت ا ك م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ي م ن ع ا الزواج وقد تكون الحجة على معاشها الشهري قال اعوذ بالله ما أ ظ ن يقع من ان ل ل ع ع ق فقط ا ء ي يمنع ي الزواج ل ي أ خ ذ الراتب يا اخي معقول يا أ خ ي هي تعطى حتى ولو كان لها راتب تعطى ويمنعها من الزواج حيث يفرض عليها ابن عمها الجاهل الذي قد يكون أ ق ل من علما علماً وخلقا ودينا وقد يكون سكيرا أ و ع ر ب ي د ا يمنعها ل أ س ب ا ب و ا ه ي ة فما الحل يا ف ض ي ل ة الشيخ نعم هي قد تكون في إ ش ك ا ل ا ت وفي أ ز م ة لكن هل تبرر م خ ا ل ف ة ا ل ش ر ي ع ة وال وال وال وعلاج ا ل أ خ ط ا ء ب أ خ ط ا ء أ ك ب ر لو قلنا أ ن هذه أ خ ط ا ء نعم لكن م ع ا ل ج ة هذا بزواج سري م س ؤ و ل ي ا ت م ا م و ج و د ة قد يكون ما في إ ن ج ا ب ل أ ن ه ا لو حملت عرف ي أ ه ل ه ا والاعراض و ا ل إ ش ك ا ل ا ت وقطيعه ا ل أ ر ح ا م و س م ع ة ا ل ق ب ي ر ة و س م ع ة ا ل أ ه ل والعسيره ا ل أ خ ط ا ء لا تعالج ب ا ل أ خ ط ا ء بيّن الشارع اما ل ش ا ر ع إ أ ن تذهب الى السلطان و إ م ا أ ن تذهب إ ل ى ولي لا ي ر ض ل و إ ن كان أ ق ل في ا ل د ر ج ة و ا ل ق ر ا ب ة و إ م ا أ ن تصبر و ع ن د ي التي تقدم بها السن ل و فرض عليها ا بن عمها ا ل أ ق ل منها ترضى به شرط أ ن لا يكون سكيرا ولا عبيدا لان ب عم موزون لكن في جهل و لم ي ق ر أ أ ي ض ا قد ي ق و ل أ ف ض ل لها إ ذ ا أ ب د تصبر و ل ي س ت ع ت في الذين لا يجدون ن ك ا ح ا طيب ا ل أ س ئ ل ة المتبقيه ك ث ي ر ة والوقت أ خ ذ ن ا اسمحوا لنا نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته